بصرنا وسمعنا فرجنا نعم الصالح إن مُقِنُود ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول بني لأملا أن نجهن نما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القرد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتهم الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قنفا وطمأنا ومن مما رزقناهم ينفقون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 أرض الجوز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم